وقال نش وتم في المدينة مرأت لعزيز تعود فتى inna lana la fi dalim mu'im sama'a sami'an bi man إلا أن أفس لون متفوقات وأفس كل واحد منهن سكينا وقالت اخرج علي فلما رأيناه فلما رأيناه أكبرنا بونن وقت فما ابي يظن وقلن احسن الله ما هذا وسو <سؤال> <سؤال> إنها إلا ما كنت فَمَا ذَلِكُمُ الَّذِي ذُمْتُنَّ فِيشِ وَلَقَدْ رَوَّضْتُكُمْ عَنِ صافا وان ان لم يفعل ما آمنوا لا قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليك وإلا تصرف عني كيدهم أصب إلي Hey. <coughs> me.